بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه قال المراد رحمه الله تعالى عن وهذا هو الحرف الثاني عشر نعم الثاني عشر من من حروف المعاني الثنائيه الحرف عشر من حروف المعاني ثنائية قال عن لفظ مشترك تكون اسما حرفا وتكون تكون اسما اذا دخل عليها حرف الجر ولا ولا تجر بغير من هذه تسمى شبه الظرفيه شبه الظرفيه ما معنى شبه الظرفيه اذا كانت الكلمه لا تقر الا بحرف جر واحد هذا ماذا يسمونه شبه الظرفيه شبه الظرفيه وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تقرب والغا هذا احل حل الاشكال في الملحه الحنين ونظم فيها لغزا فقال ما منصوب ابدا على الظرف لا يخفضه شيء سوى حرفي الجاب هي ماذا عنده وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تقرب تسقط جميع قال ولا لا غير بغير من و هي حينئذ يسمون بمعنى جانب من عن من عن يمينك يعني من جانب يمينك قال الشعر فقلت للركب للركب الركب اسم جمع لراكب فقلت للركب لما انعل بهم من عن يمين الحبيه نظره قبل طيب ما الشاهد ماذا من عن يميني أي من جانب يمين الحضية والحضية ماذا موضع هو موضع قال النظرة قبله قال وندر جرها بعلا وندر جرها بعلا على عن يميني مرة الطير سنحن وكيف سنحن واليمين قطيع كيف السنوحا واليمين قطيع وهذه من عادات الجاهلية على اليمين مرة الطير سنحا عندهم عندهم في عادات العرب في الجاهلية من عادات الجاهلية عندهم شيء اسمه السانح وجمعه سوانح وشيء اسمه البارح وجمعه البوارح فالسانح هذا عندهم فعل إذا مر الطير من اليمين إلى الشمال قولون هذا سانح وها عندهم سعد وفعل حسن عندهم طيب وإذا مر الطير من الشمال إلى اليمين قولون هذا بارح جمعه بوارح وهذا عندهم ماذا شؤم هذا عندهم شؤم الشاعر قال والسنه جمع سانح وهو الطير يمر من يمنك إلى ما سلفته من طيب البوارح هذه يتشائمون بها الرجل هذا هذا الرجل يمينه مقطوعه يمين منه لها مقطعه و... يعني واذا ذكر الطير مرت من يمينه الى ايش الى جهه ايش الشمال قال ايش يفيد هذا التفاؤل اصلا هل... يعني تمر من يميني الى شمالي يميني نسى مقطوعه قال اين الفعل ذا؟ هاني قال ما حصل لي فعل بالاصلا قال على عن يميني مرت الطير وسنهن وكيف سنوح اليمين قطيع يعني هذه اليمين مقطوعة اصلا هذه اليمين مقطوعة وسنوح الطير سنوح الطير ماذا أستهد من سنوح الطير كون الطير هذا سانح ماذا يفيد على على عن يمين مرت الطير سنحا وكيف شنو نحن اليمين قطين طيب قال وذهب الفراء ونهقه من الكوفيين الى ان عن اذا دخل عليها من باقيت على حرفيتها وزعموا ان ان من تدخل على حرف الجر كلها سوى مذ واللام والباء في قال فاذا قلت قال فإذا قلت ما معناه من الداخل على عن قلت هي لابتداء الغاية ابتداء الغاية ابتدأ يعني من جنب من جانب يميني الحبيبة من جانب يميني في ابتداء الغاية قال بعضهم إذا قلت قعد زيد عن يميني عمرو معناه ناحيتي من عمر واحتمل ان يكون قعوده ملاصقا لاول ناحية يمينه والا يكون واذا قلت من عن يمينه كان ابتداء القعود نشا ملاصقا لاول ناحيه وقال ابن مالك اذا دخلت من على عن فهي زائده قال ابن مالك قال وزاد بن عصور ان عن تكون اسما في نحو قوي الشعر دع عنك نهبا دع عنك نهبا صيح في حقراته لعن كنه صيحة في حقراته ولكن حديثا ما حديث الراحلي قال لي قال لان جعلها حرفا في ذلك يؤدي الى تعدي فعل المضمر المتصل الى ضميره المتصل وذلك لا يجوز الا في حال القلوب وما حمل عليها قال الشيخ ابو حيان في نظر أبو حيان دائما يتعقبهن، يتعقب ابن مالك، فمن أتى وتعقبه ابن هشام، أتى أتعقبه، سبحان لا الله. قال لأن مثل هذا التركيه مثل هذا التركيب قد وجد في إله. قوله تعالى تعال واملئ جناحك وهز إليك بغدع نخلتي ولا نعلم ما قال باسمتي الى قلت قال ابن عاشور في شرح ابيات الايضاح حكى أبو بكر الانباري ان إله استعمل اسما يقال انصرفت من اليك كما يقال غدوت من عليك طيب البيت الأول دع عن كنهبا البيت لمره القيس والنهب الإبل المنهوبه والح الح الجوانب والراحل قوم راح قال وتكون عن حرف فيما عدا ذلك ولها قسمان الأول أن تكون حرف جر وذكر لها معين الأول المجاوز وهو أشهر معانيها ولم يثبت لا البصريون غير هذا المعنى فمن ذلك قوله ولماذا البصريون دائما دائما يأخذون مثلا معنى واحد لأنهم يقولون بالتضمين يقولون بالتضمين فينظرون إلى المعنى المناسب فإلى أي فعل ويضمنونه معنى يناسب المقاوزة معنى يناسب المقاوزة مثلا ولم يثل البصريون غير هذا المعنى فمن ذلك قوله رميت عن, عن القوس لانه يقذف عنها بالسهم ويعيده ولكون اهل المجاوزه بها صدا واعرض نحوها ورغب امالا اذا قصد بهما ترك المتعلق نحو رغبت اعين له وملت عنه ورغب اذا اتى بعدها عنه فمعناها الميل عن الشل انصرف عنه واذا اتى بعدها في فمعناها الإقبال على الشيء وأخذه رغبت في كذا طيب كذلك عملت مالا إذا قال مال إلى كذا فمعناها الإقبال على الشيء وماذا الإقبال على الشيء وأخذه وإذا عديت عن معناها ماذا الانصراف عن الشيء الانصراف عن الشيء الصلاه و السلام قال الثاني البدل نحو اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ما منع عن نفس لا تجزي نفس بدل نفس شيئا وقولهم قولهم حق فلان عن ابيه ما منع حق فلان عن ابيه بدل أبيه قال وقضى عنه دينا ما قضى عنه دينا قضى بدله دينا وقول الآخر كيف تراني قالبا مجني قد قتل الله زيادا عني وقيل ضمن قتل معنصرفا وزياد هو زياد بن أبيه كيف تراني قالبا مجني قد قتل الله زيادا عني ما مع زيادا عني بدلي بدلي وهذا من يعني الاعتراض على القدر هلا قتل الله زياد بدله هلا بده ياتي لا بد ان لا بد أن, ان يحل به عجله لا بد ان يحل به عجله فان يكون زياد يعني يكون زيادا يعني بدله على كل حال سبحان الله يقابل لا نحن الشاهد في انح قال الثالث الاستعلاء كقول الشاعر لا ابنه لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخ فتخ فتخزوني في لا أفضلت في حسب عني ما معنى لا أفضلت في حسب عني لا أفضلت في حسب علي يعني أنت ليس حسبك اعلى من ماذا اعلى من حسبي قال أي علي قال ابن مالك منه بخل عنه ما معنى بخل عنه؟ بخل عليه. قال ولا أصل عليه. قال لأن الذي يسأل فيبخل يحمل يحمل السائل ثقل الخيبة ثقل الخيبة مضافا إلى ثقل الحاجة. ففي بخ ففي بخل معنى ماذا؟ في بخل في بخل معنى ثقل. معنى ثقل والبخل يعني يقولون يعني افتك داء افتك داء يصيب الشخص وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي داء ادواء واي داء ندعو البخل يعني ما هناك اشد داء من داء البخل ولذلك البخل مذموم على كل حال وهل بعضهم في ذم بخيل إذا كسر الرغيف بكى عليه بكل خنساء إذ هقعت بصخري ودون رغيفه قلع الثنايا وضرب المثل وقعت يوم بدري يعني تحصر عليه منه هلا له لو تجاهد قهاد يوم بدر قهاد <تجاهد> على مشرك <تصفيق> يعني ما أنت في أخطر إليه والله المستعان والله المستعان ضيب قال ففي بخل معنى ثقل قال فكان قديرا بأن يشاركه في التعديه في بعلا الرابع الاستعانة مثله ابن مالك بقوله رميت عن القوس فعن هنا بمعنى الباء في, استف... في افاده معنى الاستعانه لأنهم يقولون رميت بالقوس وباء الاستعانة هي يد يعني باء الاستعانة أو أي حرف من حروف الاستعانة هي الحرف الداخل على الواسطة بين الفاعل والمفعول. فمثلا رميت بالقوس. الآن أين المفعول؟ الرمية. وأين الرامي؟ المتكلم رميت. وأين, وأين الواسطة بين الفاعل والمفعول؟ الواسطة بين الرامي والمرمي ما هي؟ القوس. الواسطه بين الرامي والمرمي ما هي القوس والباء هنا دخلت على من دخلت على القوس دخلت على الآلة دخلت على الآلة دخلت على الآلة دخلت على الآلة, دخلت على الآلة. إذن فهمتم الباء يعني أي حرف يدل على الاستعانة ما هو ضابطه أن يدخل على الوسطة بين الفاعل والمفعول فكل حرف دخل على الوسطة بين الفاعل والمفعول يسمى حرف استعانه على الفاعل على الوسطة بين الفاعل والمفعول كالآلة ونحنا. قال في إفادة مع الاستعارة لأنهم يقول رميت بالقوس وحكى الفراء بن زياد وزكريا عن العرب رميته عن القوس وبالقوس وعلى القوس. قلت في هذا رد على من قال انه لا يقار رميت بالقوس الا اذا كان الا اذا كان هو المرمي قال وقد ذكر ذلك الحليلي في دره الغواص كتاب اسمه اسمهماذا دره الغواص في اوهام في اوهام الخواص تعني اوهام الاوهام خاصه البلغاء وخاصه الشعراء النجباء، خاصة النجباء وخاصه النحاه وخاصه الخطباء في أوهام الخاصه قال الخامس التعليل كقوله تعالى وما كان استغفار ابراهيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه ما معنى الا عن موعده اي لموعده لسبب الموعده وقول وقو وقوله تعالى وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك ما معنى عن قولك لقولك بسبب قولك تعليل تعليل هو السابية تكون بمعنى بعد في قوله تعالى تركبن طبقا عن طبق ما معنى طبقا عن طبق طبقا بعد, بعد طبق وما معنى الآية أي لتركبن أي لتسلكن طبقا بعد طبق أي طورا بعد طور من أطوار الحياة كنتم نطفا ثم علقا ثم مضا ثم خلقت البضا عظاما ثم كشية لحما ثم أنشئ خلقا آخر ثم بعد ذلك خرجتم اطفالا يعني ثم نشأتم ثم إلى آخره إلى آخره ومنكم متافه ثم لتكون شيء اخر منكم ما يتافه من قبل قال قيل ومنه عما قليل ليصبحن نادمين ما معنى عما قليل اي بعد قليل فالعقاب لاحق للعاصي ولاحق لمن للكافر آل والفاجر وقولهم اطعمته عن جوع ما معنى اطعمته عن جوع أي بعد جوع أي بعد جوع والطعام عن جوع له وقعه قال السبع أن تكون بمعنى فيك في قول الشاعر وآسي سراث القوم حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعة وانية ولا تك عن حمل الرباعه وانية واسي سرات القوم يعني يقول يعني سرات القوم وسعاده القوم يعني واسهم يعني اعطهم ولو كلمه طيبه او شيء من الدون شيء من هدية قال حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعه ثوانيه اي هذه ما معنى الرباعه نجوم الديه كانوا يجعلون الدية على القبيلة أربعة نجوم، أربع نجوم. في النجم الأول الشهر الأول نجم، يدفعون فيها خمسة وعشرين. في النجم الثاني خمسة وعشرين. في النجم الثالث خمسة وعشرين. في النجم الرابع خمسة وعشرين. فكم تتم الديه 100 ناقه 100 خلال أربعة أشهر، خلال أربعة فصول، خلال أربعة أعوام. في حسب الاتفاق بينهم قالوا والرباع نقيم الدين والقال هو العشاء قال اي في حملي ما معنى ولا تقع عن حمل الرباعه اي في حملي في حملي الرباعه وانيه يعني من الونه وهو الكسل قال هذا قول الكوفيين وقال بعض النحويين تعديئة أنا بفي وعن ثابتة والفرق بينهما أنك إذا قلت انا عن ذكر الله فالمعنى المجاوزة وأنه لم يذكره وإذا قلت انا في ذكر الله فقد التبس بالذكر ولحقه فيه فتور وأنات وأنا في ذكر الله بمعنى باشر الذكر لكنهم ماذا حصل له شيء من الفتور لكن ونى عن الذكر اعني لم يذكر وانما تجاوز هذا الفعل الحسن تجاوزه ولم ياخذه وذكر ذكر الله سبحانه وهذا الثامن ان تزاد عوضا كقول الشاعر اتجزع النفس اتجزع النفس يعني اتجزعه بمعنى اتخاه اتكزع اتكزع النفس اتاها حمامها يعني موتها واجلها فهل التي عن بين جنبيك تدفع فهل التي عن بين جنبيك تدفع ما معنى عن بين جنبيك يعني عن التي بدل بين جنبيك او عمض او عمض فهذا فيه ايش فيه موعظه هذا البيت من حكم أتك زعان نصا أتاها حمامه طيب واحد من اقاربك توفي أتاه حمامه أتاه الموت قال لك فهل التي عن بين جنبيك تدفعه يعني فهل أنت دافع عن نسك هذا الحمام الذي اتى لقريبك ما أنت دافع شيء ما أنت دافع شيء وهي طريق واحدة يسير فيها الأول ويسير فيها الآخر والله المستعان قال ابن جني أراد فهلا عن التي بين جنبيك فهلا عن بين جنبيك ما أنا عن بين جنبيك عن التي بين جنبيك تلفع فحذف عن وزاد بعدها التي عوضا قال ونص سيبويه أن عن لا تزاد أن عن لا تزاد ألا تهزأده. قالوا أعلم أن هذه المعاني السابقة إنما أثبت الكوفيون ومن وافقهم كالقطبي من هو القتبي ابن القسيبة القسيبة الدينوري. قالوا ابن مالك قال بعض النحويين قال بعض النحويين وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون باطل الا لو كانت لها معاني هذه الحروف. لجاز أن تقع حيث تقع هذه الحروف وقعب أن يتأول جميع ما ذكروه مما خالف مع المجاوزة ما معنى يتأول يخرج على التضمين يخرج على التضمين يخرج على التضمين والتضمين من حيث البلاغة أبلغ كما ذكر ذلك من شيخ الاسلام التيميه رحمه الله تعالى والكوفيون يقولون بماذا بتناوب الحروف الا ان هذا الحرف قد ينبع عن هذا الحرف لسبب بلاغي قال وذكر صاحب رصح المباني من هو المالقي المالقي صاحب مالقه قال في معاني على أن تكون بمعنى الباء قال نحن قولك قمت عن أصحابي ما معنى قمت عن أصحابي؟ أي بأصحابي؟ قال أمر القيس تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وقرة مطفلي تصد وت... وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وقرة مطفلي قال وتلتقي على اسيل ما تنتقي عن اسيل اي باسيل بأسيل اسيل طيب وقوله اسيل هذا الصفاح لماذا لما وصوف محذوف التقي بخد اسيل وتبدي باسيل أي بخد أسير وتلتقي بناظرة أي بعين ناظره أيضا صفة لمصوف محذوب بعين الناظرة من وحش وقرة مطفلي وحش وقرة وقرة منطقة من هاللحوش وقوله مطفلي أي يعني وحش من إناث الوحوش التي لها ماذا التي لها أطفال والوحش الذي له اطفال له أطفال اشد انتباها وضرامه فيظن كل من اقترب من المكان انه ماذا انه يريد ان يستكبي بصغاره صغاره وهذا تجده في الحيوانات الالفه اذا اقترب اذا اقترب يعني شخص من اولادها الصغيره فكيف بمن ان كان ناقه وغيرها فكيف بالوحش الذي هي الغابة؟ لا شك أن هي كلهاش أشد حماية وتركيزا على يعني من يقترب من من مكانه تصد بخد أسيل وتبدي بخد أسيل قال أي بأسيل انتهى والذي ذكره غيره أنها تكون بمعنى بالساعة وقد تقدم تقدم صاحتكم مئتين ستة واربعين مئتين ستة قالوا وأما القسم الثاني من قسمين عن الحرفيه فهي أن تكون بمعنى أن بمعنى بمعنى أن على ايش على الإبدال بمعنى أن على الإبدال يقول ماذا احب احب ان تقوم ان نحب ان تقوم يجعل البدل الهمزه ايش يجعل البدل الهمزه عين احب ان تقوم عن ها من هذا من هذا قال واما القسم الثاني من قسمي عن الحرفية فهي أن تكون بمعنى أنه هي لغة لبني تميم هي لغة لبني تميم لغة قوم يعني لغة خاصة هل هو إبدال شائع أو غير شائع؟ إبدال غير شائع ان لا يتعلق بجميع العرب وإنما بماذا؟ بقوم مخصوصين من العرب بدل ما يقولون عن ماذا يقولون؟ ما بدل ما يقولون عن يعجبني ان تقوم يقولون ايش يعجبني ان تقوم قال قال وهي لغه لابنه تميم يقولون اعجبني ان تقوم اي ان تقوم وعلى ذلك انشدوا بيت بيت ذي الرمه بيت ذي الرمه قال أعنت والسمت من خرقاء من الجأة ماء الصوابت من, من, من عينيك مسقوم أعنت والسمت أعنت والسمت من خرقاء منزلة ماء الصوابت من عينيك مسقوم قال وخرقاء اسم ماذا اسم امرأة والمسقوم المصبوب والصواب ان خرقاء صفة لمرأة أي عن خرقاء أي عن امرأة عن امرأة خرقاء يعني ما تفهم ما عندها عقل يقول أنت توسمت يعني منفعه من امرأة يعني لا عقل لها ولا, ولا, ولا, ولا, ولا تفكير صحيح ماء الصبابه من خديك مسقوم قال ما تقني البكاء والندم والله استعاني طيب أنت سمت من خلقها من زلة ما من عينيك مسكون ما معنى مسكون مصبوب قلت وكذلك يفعلون في في في أن ماذا يقولون يعني أعجبني أنك فاهم ماذا يقولون فيها أعجبني أنك فاهم أي روى التميمين روى التميم عقيبة قال قلت كذلك يفعلون في أن المشدد قال الزمخشري وتبدل قيس وتميم همزتها عينا فتقول أشهد عنا محمد الرسول الله وهي عنعنة تميم لكنها خاصة ايش يعني إبدال غير شائع يعني إبدال شاذ، إبدال شاد العنعنة عنعنة تميم أنا التميم طيب هذا هو خلاصة الكلام على حرف هذا على حرف عن إن شاء الله إلى هنا أساكم الله خير